Allah Issa bil-wahdi ياسداد اشتياقي في قلب المتيه في وجداني باقي تكراك يا مريم ياسداد اشتياقي في قلب المتيه في وجداني باقي تكراك يا مريم عنوان الوصول يا عمر رسولي روح الله عيسى في المهدي تكلم الله عيسى بالمهدي تكلم عذراء اخو من رب علين امنتي بقلبي لله تقيل عذراء اخو من رب علين امنتي بقلبي لله تقيل حد وهب الرحيم ولك كنزن ثريا غلاما زكيا للناس نبي قد وهب الرحيمولك كنزا ثريا غلاما زكيا للناس نبي لك مريم مبارك انت اهل لذلك مريم مبارك انت اهل الفضل عليك قد منن وانعم عليك قد منن وانعم اشتياقي في قلب المتيه في وجداني باقين فكراكي يا مريام يا ساد اشتياقي في قلب المتيه في وجداني باقين يا مريام عنوان الاصولي يا ام الرسولي عنوان الاصولي يا روح الله يعسا في المهدي تكله وَصَلَّى الله عيسى في الْمَهْدِ تَكَلَّم أَهْدِيكِ السَّلامَ يا رمز النسائي من أَعْمَاقِ قلبي حبي وولائي وطيك السلامه يا رمز النسائي من اعماق قلبي حبي وولائي يا نورا تنزلت من رب السمائي بهام حظ بلاء ويقني بلاء يا نورا تنزلت من رب السماي بهيم حظ ظلاما ويقيني بلاقي زاد شوقي اليك والسؤال عليك زاد شوقي اليك والسؤال عليك بالرؤياك يا عمري قد اسرع واقدم بالرؤياك يا عمري قد اسرع واقدم يزداد اشتياقي في قلبي المدين في وجداني باقين تكراكي يا مريم يا سادة في قلبي المتيم في وجداني باقي تكراكي يا مريم عنوان الوصول يا عمر رسولي عنوان الوصول يا عمر رسولي روح الله عيسى بالمهدي تكلم روح الله عيسى بالمهدي تكلم بالقران انتي مولاتي ذكرتي من اهلك مكانه في الشرق انت في بالقران انتي مولاتي ذكرتي من اهلك مكانه في الشرق انت بثيتي واخذتي حجابا سترا روح الله جبريل بالله استعفتي وخذتي حجابا سترا ورأيتي روح الله جبريل بالله استعذتي حياكي سلامه وهبتي غلاما حياكي سلامه وهبتي غلاما قلت ان يكونوا قال الله احكام كانا يكونوا قال الله احكام ازداد اشتياقي في قلب المدين بي وجداني باقي بكرك يا مريام يا ساد اشتياقي في قلب المتيه بي وجداني باقي بكرك يا مريام عنوان الوصول يا ام الرسولين الرسولي. روح الله عيسى في المهدي تكلم صل الله عيسى بالمهدي تكلم في رحم زكين فيه مولاك اورد ادعون الحق عيسى قال الله أحد في رحم زكين فيه مولاك اورد ادعون الحق عيسى قال الله أحد هو لله روح قدام ذر واعط قال للناس بعدية نور محمد وَلِلَّهِ رُوحٌ قَدْ أَنْذَرَ وَوَعَدَ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدِيَ يات نُورٌ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ بَشِيرُ النَّذِيرِينَ فِيهِ النُّبُوَّةُ وَالْخَتَامُ بَشِيرُ النَّذِيرِينَ فِيهِ النُّبُوَّةُ وَالْخَتَامُ يَزْدَادُ اشْتِيَاقِي فِي قَلْبِ الْمُتَيَّمِ وجداني باقي يا يا في باقي روح الله